بسم الله عليكم يقول السائل يوجد, يوجد مركز في فرنسا لتعليم القرآن واللغة العربية لكن فيه بعض المخالفات كاجتماع المدرسين والمدرسات احيانا لشؤون المركز وأنهم أيضا يدرسون أولاد الإخوان والتبليغ مع ابناء السلفيين فهل يجوز مساعدتهم وأعانتهم حتى يستمر هذا المركز وجزاكم الله خيرا يعني هنوم الآن يساعدون أن يدرسون لأولاد الإخوان والتبليغ على إخرار لعقيدتهم أم يعلمونهم التوحيد والعقيدة السلافية هو منكز لتعلم اللغة العربية والقرآن آه. ما قال يعني اليوم الشرعية <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> وعلى آله وأصحابه ومن اتبعونه أما بعده كان هذا المركز قام في أصله على الاعتقاد الصحيح أي على اعتقاد السلف الصالح وعلى التحذير من الشرك والبدع أو يعني إن كان المركز يدرس اللغة العربية فقط ولكن من خلال ذلك لا يدعو إلى بدعه انما يقر التوحيد ولو كان في اللغة العربية ويقرروا الاعتقاد الصحيح أن اللغة العربية ليست منفصلة عن هذا يعني أقرب من امثله إن كانوا أصحاب عقيدة فاسدة يضربون أمثلة مما يتوافق مع عقيدتهم الفاسدة إن كانوا أصحاب عقيدة صحيحة يضربون الامثال بالع... بال... بالاعتقاد الصحيح لذلك مدرس اللغة العربية من خلال تدريسه ها؟ قد تظهر عقيدته كان سلفيا إن كان صاحب بدع، نعم. فالشاهد أن المركز إن كان أصحابه على التقرير الصحيح، ويدرسون اللغة العربية على الكتاب والسنة، ودخل مع بعض الطلبة من هم ينتسبون إلى هذه الأحزاب البدعية، نحو حزب القرآن والمسلمون وجمعات تبليغ الدعوة، فإن كانوا دخلوا ويعلمون. اعتقاد أصحاب المركز هذا على السلفية على منهج السلفية، وتمكن أصحاب المركز أن يلقنوهم ولو بطريقة غير مباشرة الاعتقاد الصحيح وأن يحذرونهم من من, من هذه البدعة التي عليها آبائهم من التحزب ومن التعصب، ما لشيوخهم ول الحزب فلا بأس. ويساعدون من هذا الباب أما إن كانوا يدخلون مع هؤلاء مقررين لهم على ما هم عليه من من بدع ومن تحزب، وكما يقال يعني يداهلون في دين الله فلا يساعدون لا يساعدون ولا يمكنون من هذا نعم نعم اختلاط اختلاط يجتمع المدرسين والمدرسات لمناقشه شؤون المركز لا هذا ينبغي ان يترك مدير المركز كان له مدير يعني بأس ان يجتمع بالمدرسين اي الرجال على حدة وان يكون له جلسة مع المدرسات في وجود مثلا زوجاته مثلا على أن يكون هناك حجاب حاجز يعني يكون مثلا ان مدرستي اجلسنا في خلف الستار وهو لا هو يتناقش معهم فيما يتعلق بمصلحة المركز وسير التدريس لا بأس من باب الحاجة فقط دون اختلاط من نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم رقية البيت بقراءة القرآن في الماء ثم يرشه في أرجاء البيت يعني هذا لم يرد فيه نص بعينه ولكنه اجتهاد من بعض العلماء أنهم رأوا ذلك أو جواز ذلك اعمالا لعموم النصوص التي وردت في الرقية ويعني من باب التجربة انه قد جرب جربه جربه البعض فنفع من باب حفظ البيت من يعني العينة والحسد او من السحر أحيانا يعني ولكن على أن يعني تكون الرقية بالإبل من مجال في النصوص من المعوذتين بالفاتحة هذا هو الأصل هذا الأفضل يعني نعم والله عم. أحسن الله لكم يقول السائل هل يشترط في إخراج الصدقة عن الميت أن تكون وأن يكون من ماله أو مال ولده أو يجوز أن يتصدق عنه بعد موته أحد أصدقائه أو أحد أقربائه ودذاك من الله خيرا فالراجح أنه يجوز لأي أحد أن يتصدق عن أخيه ان المسلمين لا يلزم ان تكون بينهما قرابه على الراجل نعم الله تعالى هل. احسن الله اليكم يقول السائل هل للسفر داخل مصر يشترط له المحرم المحرم يشترط في اي سفر في داخل مصر وفي خارج مصر يعني ما اطلق عليه سفر عند الناس تصحبه احكام السفر من دام عند الناس يعد سفرا عرفا يعني من العرف انك اذا سافرت الى طنطا هذا يعد سفرا عرفا عند الناس إذا ذهبت الى الصعيد يعد سفرا في داخل مصر لو أحكم السفر من القصر لك أن تقصر الصلاة ولك أن تجمع ويجب على المرء أن يصحبها محرم في هذا السفر. نعم. نعم. تتفق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك الله فيكم. تفضل.